Mm. -hmm. لتق الفت اوان وانطلق فالوقت حان ان اردنا وانطلقنا بالمناجاة الزمان ان اردنا وانطلقنا بالمناجاة الزمان فات الاوان لا تقل فات الاوان وانطلق فن الوقت حان ان انام وانطلقنا بالمناجاة الزمان ان اردنا وانطلقنا بالمناجاة حق سادت أمتي بالخير جادت بهجة للأرض كانت وارتقت أسمى مكان أمتي بالحق سادت أمتي بالخير جادت بهجة للأرض كانت وارتقت أسمى مكان إن خبا يوما سناها واعتراها ما تراها فالمعالي في دمها لم تزل والنفوان لا تقل فات الاوان لا تقل فالوقت حان ان ارد وانطلقنا بالمناجاد الزمان إن أردنا وانطلقنا بالمناجاد الزمان لتقل فات الأوال أمتي كانت وتبقى بالهدى تسمى وترقى تقطع الأيام شوقا للسما في كل آن أمتي كانت وتبقى بالهدى تسمو وترقى تقطع الأيام شوقا للسما في كل آن نورها في مقلتيها عزمها بين لا تقفات الاوان لا تقفات الاوان وان ظلم فالوقت حان ان اردنا وان طلبنا بالمناجاة الزمان صوت من يقين رب صوت من يقين هزى عماق السكون, هز السكون. بسلال الهدى الأمين. الامين نوره والضاءك رب صوت من يقين رب صوت من يقين هزى اها هذا ما قس السكون من سنن الهدى الامين من سنن الهدى الامين الوهن عنا ان سالنا الله عونا تسلم دنيا الينا مره اخرى لن لا فات الأوان لتقل فات كل فات اوان وانطلق فالوقت حان ان اردنا وانطلقنا بالمناجاة الزمان ان اردنا وانطلقنا